وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا